Kul ilhamdu ala ābādihil lathina aftafāk. Ārullāhu khairu, amma yusirikūn. ك وَال الأغضَّ وَأَن زَلَلَك مَِ انبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون أمن جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا waj'ala laha waj'ala laha rawati waj'ala bayna al-bahrayni hajizan a وَإِذَا دَعَا هُوَ يَمْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ ولمات البر والبحر ومن يرتل لي يا حب الشعب بنينا يذير رحمته الالههم ما الله تعالى مما يشركون امنا يبدا الخلق ثم يعيده من يرزقكم ومن ينزقكم لكم السماء والأرض ألههم فتوبواها لكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان واقع المؤمن في الاخرة بل هم في شك منها بل هم